This min la 117. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 118. إن ناشئة الليل هي أشد 117. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخله وكيلا واصبر على ما يقولون 118. واصبر نورا جميلا وانذني وانكم الذين قلنا منكما اعصى في الله الرسول فاخذناه اخذا وذلا فكيف تنتقم كن فكم يوم من as-samah <laughs> 126. ma 117. وآخرون يضرغون في الأرض يمتغون من فضل الله فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ 117. وإن تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا